بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه وهذا المجلس متابعة لما تقدم في المقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما درج عليه الأصوليون في إرادها بين يدي مسائل هذا العلم ومباحثه المقصودة لذاتها وهذا المجلس في يوم السبت الثامن عشر من شهر صفر سنة ألف واربعين تقدم أن المقدمات التي يريدها الأصريون إما أن تكون لغوية أو منطقية أو شرعية وما زلنا في تتمة الحديث عن المقدمات اللغوية وقد تقدم في مجلس الدرس الماضي حديث مصنف رحمه الله عن الدلالة وتقسيماتها والحديث أيضا عن بعض المصطلحات التي يوردها الأصوليون مثل المتواطئ والمشترك والكلي والجزئي وقف بنا الحديث عند تقسيم مصنفي لهذه الألفاظ من حيث الدلالة إلى الحقيقة والمجاز وفيه ثلاثة فصول يموضع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 عامة كدابة لفرس أو خاصة كمبتدأ قال رحمه الله فصل الحقيقة حديث الأصوليين تبع للغويين والبلاغيين في تقسيم اللفظ من حيث الدلالة إلى حقيقة ومجاز يأتي في سياق استعمالات العرب لمثل هذه الكلمات والألفاظ ويدرك من يعرف العربية ويستعملها أن العرب ربا تطلق اللفظة الواحدة أو التركيب الواحد ويريدون به أكثر من معنى وهذا التوسع في الاستعمال كما هو في لسان العرب هو في الألسنة الأخرى أيضا وكلما كانت اللغة أوسع في الاستعمال كانت أكثر دلالة على قوة اللغة وعمقها وجلالة قدرها والعربية من بين اللغات أوسعها في هذا الباب في الاتساع من حيث الاستعمال هذا الاتساع يأتي على وجوه بعضها هو المقصود الأساس في اللغة ويسمى الحقيقة وبعضها يأتي استعمالا إضافيا ويسمى المجاز فالحقيقة أن تقول الأسد وتريدن به الحيوان المعروف المفترس أو تطلق الأسد وتريد به الرجل لشجاعته فالأول يسمونه حقيقة والثاني يسمونه مجازا بدأ رحمه الله بتعريف الحقيقة وأقسامها والحقيقة في أصلها اللغوي في اللفظ فعيلة الحقيقة فعيلة من الحق إما أن تكون بمعنى فاعل ويكون المراد بها الثابت لأن الحق هو الثبوت أو أن تكون بمعنى مفعول فتكون بمعنى المثبت فحقيقة إما بمعنى ثابت أو بمعنى مثبت وهذا من حيث الاشتقاق اللغوي قال الحقيقة لغوية وعرفية أو شرعية كما سأتي في التقسيم إذن الحقائق ثلاثة أنواع إما أن تكون لغوية أو تكون عرفية أو تكون شرعية ويسند كل نوع إلى أصله فالحقيقة اللغوية آتية من وضع اللغة في الاستعمال والحقيقة العرفية عائدة إلى العرف أيضا في التداول والاستعمال والشرعية عائدة إلى اصطلاح الشارع في تقرير الألفاظ على تلك المعاني تعريف الحقيقة قبل تقسيماتها قال قول مستعمل في وضع أول قول مستعمل في وضع أول وتعريف بعض الأصولين بقولهم اللفظ المستعمل عدل عنه المصنف إلى قول بدلا من لفظ وكلاهما جنس في التعريف لكن قول جنس قريب لأن لفظ جنس بعيد يشمل المستعمل والمهمل أما القول فلا يستعمل فلا يطلق إلا على المستعمل منه قوله قول مستعمل في وضع أول اللفظ أو القول مثل كلمة أسد ومثل كلمة بحر ونحوها من الألفاظ التي تستخدم في المعنى الأول الذي وضعت له في اللغة تسمى حقيقة فإذا قلت أسد فهو لفظ مستعمل في وضع أول قوله في وضع أول يريد به الوضع الذي أرادته اللغة أولا عندما استعمله أصحاب اللسان فإن الأسد يراد به الحيوان ويراد به الرجل الشجاع لكن المعنى الأول الذي جاء في اللسان مقررا عند أهل اللغة هو الحقيقة الذي يراد به الحيوان ولذلك شبه به الرجل إذا اشترك معه في بعض الأوصاف وشابهه فيطلق اللفظ عليه. هذا يدل على وضع أول. وهذا الاستعم هذا التعريف عند المصنف أخرج أولا به المجاز لأن المجاز هو اللفظ أو القول المستعمل في وضع ثاني. ويفهم أيضا من كلام المصنف رحمه الله إلى أن المجاز أيضا موضوع يعني هو بوضع اللغة. وهذا اتجاه لبعض أهل العلم يرون أن كل من الحقيقة والمجاز موضوع لغة فيقولون هذا موضوع بوضع أول وهذا موضوع بوضع ثاني وبعض الأهل العلم يرى أن الوضع للحقيقة وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير موضع له وهؤلاء إذا عرفوا الحقيقة والمجاز لا يقولون المستعمل بوضع أول أو المستعمل بوضع ثاني يقولون الحقيقة هو اللفظ المستعمل في ما وضع له ويسكت وإذا عرف المجاز يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له هذا من التعريف ستفهم مذهب صاحبه هل يرى المجاز موضوعا يعني من وضع اللغة يعني هل السؤال هو هل اللغة التي وضعت الأسد للحيوان المفترس هي ذاتها اللغة التي وضعت الأسد للرجل الشجاع أو هو استعمال أهل اللغة وليست اللغة موضوعة لهذا المعنى هما اتجاهان تعريف المصنف يشير إلى أنه يرى أن كل من الحقيقة والمجاز موضوع هذا وضعا أولا وهذا وضعا ثانيا قال رحمه الله وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد عرف الحقيقة وهي بهذا التعريف الحقيقة اللغوية وهي الأصل في الحقائق فإذا قال قائل لكن أحيانا نجد لفظة الصلاة مثلا كلمة الصلاة أو كلمة الصيام وعامة ما يدرسه طلبة العلم فيقولون تعريف الصلاة لغة كذا وشرع كذا والصيام لغة كذا وشرع كذا والحج لغة كذا وشرع كذا هذه الطريقة عند أهل العلم في تعريف الألفاظ هو إشارة إلى بيان الحقيقتين لهذا اللفظ فهذا اللفظ له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية فيقال حقيقته في اللغة كذا وحقيقته في الشريعة في اصطلاح الشارع كذا إذن هل الشريعة تدري ما معنى هذا معنى هذا أن العرب قبل الإسلام كانوا يستخدمون كلمة صلاة وكلمة صوم وكلمة حج ولم يكن الإسلام بعد لكن يريدون به معنى فيريدون بالصلاة الدعاء وبالصيام الإمساك وبالصو بالحج القصد وبالزكاة النماء فهذا اللفظ لفظ عربي قديم قبل الإسلام لكن كان له معنا واستعمال بطريقة ما جاء الإسلام فقال الصلاة التي أصبحنا نعرفها الآن لو قلت لمسلم الصلاة لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي بل يذهب إلى المعنى الشرعي فإذا قلت له أنا صائم يفهم المعنى الشرعي وإذا قلت له ذهبت إلى الحج لا يفهم إلا المعنى الشرعي فقالوا هذه الألفاظ أصبحت لها حقائق شرعية أصبح لها استعمال وتبادر إلى الذهن وفهم للمراد على الاصطلاح الشرعي حتى إنه يكاد لا يلتفت إلى المعنى اللغوي لكن في الدراسة والتعليم يتعلم الطالب تعريف اللفظ لغة وتعريفه شرعا ليفهم أن المعنى الشرعي في الصلاة الذي هو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ما جاءت مبتورة عن الأصل اللغوي لللفظ لا هو منه الأصل اللغة الدعاء فجئ به وأضيف إليه بعض المعاني وكان هيئة الصلاة تدل على هذا المعنى وكذلك الصوم هو في اللغة مطلق الإمساك فجاء في الشريعة فصار إمساكا عن الطعام والشرام والجماع وسائر المفطرات من الفجر الثاني حتى غروب الشمس وكذلك الحج الزكاة وسائر المصطلحات الشرعية إذا ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الألفاظ التي لها معاني هي في اللغة لها حقائق نسميها حقيقة لغوية وهي الأصل لما؟ لأن اللغة قبل قبل الشريعة قبل الإسلام والعرب يتكلمون ولهم ألفاظ ومصطلحات قبل الإسلام جاء الإسلام وبعض الألفاظ دلت على معاني كما قلت لكم الصلاة الزكاة الحج الربى النكاح الطلاق الخلع هذه ألفاظ أصبح في الشريعة لها معان فلما انتقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي وأصبح مستعملا ومقررا عند أهل اللسان قيل حقيقة شرعية ستفهم إذن أن الحقيقة العرفية هي بنفس الطريقة عبارة عن ألفاظ موجودة في اللغة إلا أن عرف الناس في زمان ما أو مكان ما أصبح يتداول اللفظ بطريقة مخالفة للمعنى اللغوي في أصله الذي وضع له تعارف الناس على تسمية المكان المنخفض المطمئن من الأرض الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة أكرمكم الله وكانوا لا, لا تحتوي بيوتهم على حمامات أو بيت خلاء فإذا رد أحدهم قضاء حاجة عمد إلى مكان بين البيوت أو بعيدا عنها ويبحث عن الاستثار فيقصدون الأماكن المنخفضة في اللغة الموضع المنخفض المطمئن من الأرض يسمى غائطا فإذا كانوا يذهبون إليه لقضاء الحاجة سميت الفضلة الخارجة من الإنسان غائطا باسم المكان فيقال ذهب إلى الغائط يعني إلى المكان لكنه أصبح لفظ الغائط يطلق على ما يخرج من الإنسان وهو ليس كذلك في أصل اللغة فالذي حصل أن أهل اللغة تعارفوا على تسمية الشيء لشيء ما يناسبه أو يقاربه أو لسبب وعلاقة بينهما هذه حقيقة عرفية كلمة دابه. في اللغة لكل ما يدب على الأرض سواء مشى على رجلين أو على أربع بل حتى لو على بطنه والله خلق كل دابة مما كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع لكن لما يقال دابة في اصطلاح اللغة وتعارف أهل اللسان لا يطلق إلا على دوات الأربع بينما الإنسان في اللغة داب فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ولو قلت لرجل يا دابة يغضب كأنك تصفه بالبهيمة فأصبح يطلق لفظ الداب على ذوات الأربع خاصة هذا عرف وليس مصطلح شرعيا نسميه حقيقة عرفية إذن الحقائق ثلاثة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية لماذا سميناها بهذه الأنواع رجوعا إلى أصل كل نوع منها أيها هو الأصل الحقيقة اللغوية لأنها الأساس ثم منها تأتي الحقائق العرفية ومنها تأتي الحقائق الشرعية فهمت إذن من هذه المقدمة أن الحقائق العرفية أو الحقائق الشرعية ليست مبتوتة الصلة عن اللغوية وليست هي لغة مختلفة لا هي ذاتها لكنها استعمالات تدل على معاني محددة ليست هي المعنى الذي في اللغة كما هو بل فيها إضافة أو انتقال أو تعديل أو شيء من هذا التغيير أصبح له معنى يراد به فلذلك يسمى حقيقة عرفية أو شرعية قال المصنف رحمه الله الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد وانتهينا من هذا وعرفية هذا هو النوع الثاني ثم عرفها فقال وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة أو تكون خاصة المقصود بالعرف العام ما يتعارف عليه أهل اللسان في عمومهم ولا يخص فئة دون فئة قال مثل داب للفرس فإن دابة تطلق على كل ما يدب على الأرض فإذا أطلق الدابة على الفرس ولا يراد به الشات ولا يراد به الإبل ولا يراد به البقر هذا حقيقة عرفية وهو عرف عام لأنه يشترك فيه أهل كل اللسان قال أو خاصة الحقيقة العرفية في نوعها الثاني أن تكون خاصة يعني بفئة من أهل اللسان دون غيرهم قال كمبتدأ يعني كمصطلح مبتدأ عند أهل النحو فهو حقيقة عرفية خاصة والمبتدأ في اللغة المكان الذي يبدأ به ومبتدأ الشيء بدايته لكنه عند أهل النحو مصطلح خاص يراد به الجزء الأول من الجملة الإسمية المتكونة من مبتدأ وخبر هذا اصطلاح ونسميه حقيقة عرفية خاصة وكذلك لو جئت لمصطلح الرفع فهو عند النحات بمعنى وعند المحدثين بمعنى مختلف الرفع عند المحدثين نسبة القول المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند النحات هو علامة من علامات الإعراب يقال الرفع ويقابله النصب والجر والجزم هذا الاصطلاح والرفع عند المهندسين ربما باصطلاح آخر وهكذا فالحقائق العرفية الخاصة تخص فئة دون فئة قال رحمه الله أو شرعية هذا النوع الثالث من الحقيقة وهي اللغوية والعرفية وهذا هو الثالث نعم وشرعية واقعة منقولة ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب أو شرعية هذا هو النوع الثالث من الحقائق لغوية وعرفية وشرعية. قال رحمه الله واقعة منقولة قولة هاتان كلمتان وصف بها الحقائق أو الحقيقة الشرعية. وفي المسألتين بعض ما آخذ لأهل العلم هل الحقيقة الشرعية واقعة يعني موجودة؟ قال رحمه الله واقعة. ودليل الوقوع وجودها. فمصطلح صلاة وإيمان وزكاة وحج وصيام يدل على حقيقة شرعية واقعة وهذا الذي عليه الآئمة الأربعة أن الحقائق الشرعية موجودة وفي المسألة خلاف بعضها يرجع إلى أصول عقدية مثل خلاف معتزلة قال رحمه الله منقولها هذا أيضا يشير إلى مسألة فيها خلاف الأهل العلم وكلام يطول ذيله اختصره المصنف رحمه الله بقوله منقولة هل الحقيقة الشرعية وبالمثال يفهم كلمة صلاة ما أصلها في اللغة دعاء ماذا أصبح في الشريعة الصلاة التي نعرف التي نصليها السؤال هو الشرع لما جاء الوحي وسمى الصلاة بهذا المعنى هل هو تغيير تماما لمعناها في اللغة انتقل بكلمة صلاة من معنى إلى معنى مختلف أو هو المعنى اللغوي نفسه مع شروط وإضافات وزيادات عليه هذان مسلكان فمن أهل العلم من يقول الحقيقة الشرعية ليست تغييرا للمعنى اللغوي هو المعنى اللغوي نفسه مع إضافات وشروط الإيمان في اللغة مطلق التصديق للغيب فجاء في الشريعة فأصبح تصديقا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالأركان فما الذي حصل هو المعنى اللغوي باقي مع إضافة أو اشتراط يحدد المعنى بزيادة الصوم لغة مطلق الإمساك فالذي حصل أنه بقي المعنى مع إضافات الصلاة لغة مطلق الدعاء وهكذا ستقول في سائر المصطلحات الاتجاه الآخر أنه منقول كما يسمونه في باب العلم العلم المنقول الذي يكون في الأصل لمعنى ثم ينقل فتقول حمزة وأسامة وأسد وسعاد هذه ألفاظ مرتجلة بعضها وبعضها منقول العلم المرتجل الذي يطلق ابتداء على شيء لمعنى فيسمى به بعضه الناس. أما المنقول فالذي يقال أصلا مثلا وصف للأسد أو اسم من أسمائه ثم يطلق على علم لإنسان فهكذا يقال في الحقائق الشرعية إنها كانت في اللغة لمعنى ثم نقلت إلى معنى آخر قال المصنف رحمه الله شرعية واقعة يعني موجودة ولها استعمالات مثل ما سمينا من الألفاظ منقوله يعني من المعنى اللغوي والنقل هنا جاء لمناسبة ثمت مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الذي أصبح حقيقة فيه ثم قال رحمه الله وهي ما استعمله الشرع الحقيقة الشرعية يعني التي استعملها الشرع في تلك المعاني كصلاة للأقوال والأفعال وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب أي الصلاة لغة الدعاء والإيمان لغة التصديق بما غاب ولهذا قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني ما أنت بمصدق لنا لشيء غاب عنك نخبرك بما حصل فيه ذهب بعض أهل العلم كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي يعلى والمجد بن تيمية والسمعاني وغيرهم إلى أن الحقائق اللغوية تباقية وزيدت شروطا فهي حقيقة لغة مجاز شرعا وهذا الاتجاه الآخر أن المصطلحات الشرعية مثل صلاة وإيمان وصيام وحج ونحوها هي حقائق لغوية وزادت عليها الشريعة شروطا فاستعمالها بالمعنى الشرعي مجاز وإبقاؤها في المعنى اللغوي الأصل حقيقة وهذا الاتجاه الثاني الذي أشرت لك به الاتجاه الثالث والذي ينصره بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن الحقائق الشرعية ليست منقولة ولا مشروطة يقول لم تنقل ولم يزد فيها بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده من غير التفات إلى المعنى اللغوي الأصل كأنما هي مصطلحات جديدة الصلاة بهذا المعنى والنكاح بهذا المعنى والخلع والإيلاء والرهن والإيجارة وسائر المصطلحات الشرعية جاء لهذا المعنى استقلالا لا علاقة له بالمعنى اللغوي لا نقلا ولا زيادة او اشتراطا فيه هذه مسالك أشار المصنف رحمه الله إلى ما رجحه وهو عليه الأكثر من أهل العلم أن الحقائق الشرعية منقولة نعم ويجوز الاستثناء فيه ويجوز الاستثناء فيه الضمير يعود إلى ماذا إلى الإيمان ما علاقته بموضوعنا وحديثنا نتكلم عن الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية لما ضرب مثالا للحقائق الشرعية بالصلاة والإيمان جاء هذا استطراد والمختصر هنا المرداوي رحمه الله المختصر النجار تبع المرداوي في أصله في التحرير فإنه لما جاء لهذا الموضع استطرد بذكر مسائل أربعة عقدية بحتة فيما يتعلق بالإيمان جاء بها استطرادا وصرح رحمه الله في شرحه للتحرير هناك أنه استطرد لذلك بأنه جاء للمناسبة بالحديث عن الإيمان وبالمناسبة هذه طريقة لبعض الحنابل وعند متأخرهم خصوصا إذا جاءوا لبعض المسائل في كتب الأصول ولها صلة بقضايا عقدية يستطردون فيها ويواصلون الحديث فإذا جاءوا مثلا للحديث عن دليل القرآن وجاء الخلاف في تعريف القرآن ولو كلام الله وياتي خلاف المعتزل والأشاعر يستفيضون في ذكر مسائل واستدلالات ونقاش وكأنك تقرأوا صفحات من كتاب عقيدة وهكذا فعلها هنا. فالمرداو في الأصل ذكر أربع مسائل معنى الإيمان وتطرق إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه هل يزيد أو ينقص وذكر ثالثا الاستثناء في الذي جاء به هنا ابن النجار وذكر رابعا الإسلام والإيمان هل هم مترادفان أو متباينان. مسائل عقدية بحتة استطرد فيها وأطال في شرحه وينقل عن أهل العلم ويوثق ويعترض ويناقش فهي مسائل لا علاقة لا بها اختصر, ال... اختصر ابن النجار هنا على واحدة من المسائل الأربع المستطردة فقل ويجوز الاستثناء فيه معنى ذلك يعني هل يصح ويجوز أن يقول مسلم أنا مؤمن إن شاء الله هذا معنى الاستثناء والأهل العلم فيه قولان منهم من يمنع لأن الاستثناء في الإيمان معناها تردد ولا يجوز للشخص أن يعلن عن تردده في إيمانه بالله والتردد مناقض للأصل الإيمان وهو التصديق واليقين فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو يعترف بتردد في إيمانه وعقيدته وهذا باطل فلا يجوز وهذا مسلك لأهل العلم عند من يمنع الاستثناء في الإيمان وهذا عليه كثير من أهل العلم ومن أهل العلم من يرى الجواز جواز الاستثناء ومرادهم بالجواز قوله أنا مؤمن إن شاء الله يعني أن يريد به أنه لا يستطيع الجزم ببلوغه كمال الإيمان أو المقصود أنه غير داخل في من سمى الله من أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فإذا قال أنا مؤمن جزما فكأنه زكى نفسه وكأنه يحكم على نفسه بأنه بلغ تلك المنازل ووصل إلى تلك المراتب فإنما يتجاوز ذلك بقوله أنا مؤمن إن شاء الله يعني يرجو لنفسه أن يكون قد دخل في عداد الموصوفين بالإيمان في مثل هذه الآيات إذا فهمت هذا خف عليك الإشكال لأن المعنى ها هنا أن كما يقول شيخ الإسلام الناس في الاستثناء في مسألة الاستثناء في الإيمان طرفان ووسط فمنهم من يوجبه يقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا تجزم ومنهم من يحرمه وقد سمعت وجهة كل قول ثم قال ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار قالوا هذا أصح الأقوال وعلى كل حال فمنهم من ينبه أن الخلاف الموجود في مسألة الاستثناء في الإيمان لا يصح أن ينسحب على الاستثناء في الإسلام يعني لا تقول أنا مسلم إن شاء الله بل لا بد من الجزم في الإسلام إلا عند من يشترط العمل في الإسلام كما يشترطه في الإيمان والمسألة استطراد في الجملة سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص قير ويستثنى منه قال نعم ولذلك قال رحمه الله هنا ويجوز الاستثناء فيه يقول ابن عقيل يستحب أن يقول كذلك لألا يقطع لنفسه يعني هذا مذهب من يرى جواز الاستثناء كما تقدمت الإشارة إليه نعم وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس بين الحقيقة والمجاز علاقة متبادلة قال قد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس قد يصير المجاز حقيقة نرجع مثلا إلى مثال الصلاة حقيقة لغوية وشرعية لو قلت لك الصلاة حقيقة لغوية أو شرعية ستقول هي الصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغوية واستعمالها في الشريعة أو في الحقيقة الشرعية بذلك المعنى يعتبر مجازا هو مجاز بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي الحقيقة لغة الدعاء لكن أن تكون قولا وفعلا مخصوصا له صفة يبتدئ بتكبيرة الإحرام وينتهي بالتسليم هو بهذا المعنى مجاز بالنسبة إلى مطلق الدعاء الحقيقة إذا نظرت إلى الصلاة إذا نظرت إلى الحقيقة اللغوية اعتبرت الحقيقة الشرعية مجاز وإذا عكست وقلت هو في الشرع أصبح بهذا المعنى فهي حقيقة في الشريع وسيكون له المعنى اللغوي مجازا هذا معنى قولي وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس كذلك ما قلنا في لفظة غائط أو لفظة راوية والمراد به اسم للبعير الذي يحمل عليه الماء ثم أريد به ظرف الماء الذي يحمل فيه في انتقال المعنى في اللفظ الواحد من معنى إلى معنى إذا كان حقيقة عرفية في الأصل سيكون حقيقة لغوية فما تعرف عليه أهل اللسان سيكون مجازا بالنسبة إليه ثم إذا غلب الاستعمال العرفي ستصبح الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازا فائدة هذا ما هو؟ أنك عندما تتعامل مع اللفظ تتنزل القواعد التي تحكم العلاقة بين الحقيقة والمجاز فمثلا إذا جاءك لفظ له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية كصلاة وصيام وحج فعلى أي المعنى ستحمله يقولون إن جاء اللفظ في نص شرعي فتحمله على الحقيقة الشرعية لا على اللغوية وإن جاء في نص لغوي في إقرار وشهادة وبين في نظر القاضي والو... والحاكم بين اثنين فيحملوا على الحقيقة اللغوية هذا ما يحكمون به عند تعارض اللفظ بين حقيقة ومجاز أو عند تعارض اللفظ بين حقيقتين فيأتي هذا التنزيل أن انت به ليس بالضرورة أن تحكم على اللفظ دوما بوصف بي... ما لأنه قد يكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار آخر ومن لطائف هذا التطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي فأما المفطر فيجيب دعوة مضيفه ويأكل من طعامه قال وإن كان صائما فليصلي أمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام فلو كنت صائما يوم اثنين أو خميس وبعض الأيام المشروعة أو يوم نافلة مطلقة فدعيت إلى طعام وأجبت الداعي وحضرت فقدم الطعام وفي نيتك أن تتم صومك قال وإن كان صائما فليصلي إما أن تقول الأمر بالصلاة هنا على المعنى الشرعي وإما أن تقول على المعنى اللغوي فإذا قلت هذا حديث والحديث نص شرعي إذن ما الحقيقة المطلوب حملها في الحديث هنا الحقيقة الشرعية فإذا قال لك صاحب البيت تفضل قل له أين القبلة فتوجه إليها وتكبر الله أكبر وتصلي وتقول هكذا قال عليه الصلاة والسلام فليصلي ومنهم من قال لا المقصود فليدعو فرجع إلى المعنى اللغوي فليدعو يعني إذا دعاك حتى لا تصرح بصومك فتكون مظهرا لعمريك الذي يستحب لك إخفاؤه وكتمانه لكن تستعمل تورية فتدعو له معرضا بعدم رغبتك في تناول طعامه تقول بارك الله لك وجزاك خيرا وأكرمك ووسع لك وهكذا تظهر له أنك أو يفهم بإشارتك أنك صائم ولا داعي لأن تقول له شكرا أنا صائم الأصف مثل هذه القاعدة أن تحمله على المعنى الشرعي لكن العلماء عدلوا عنه إلى المعنى اللغوي لم يهجروا الحقيقة الشرعية والنص الشرعي لكن وجدوا في بعض روايات الحديث وهي صحيحة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاته وإن كان صائما فليدعوا ففهموا أن قوله فليصلي أراد به المعنى اللغوي بدلالة الرواية الأخرى للحديث نعم قال المصنف رحمه الله فصل والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة لما عرف الحقيقة تنتقل إلى تعريف المجاز قلنا الحقيقة في اللغة فعيلة من الحق إما بمعنى فاعل فيكون ثابت أو بمعنى مفعول فيكون مثبت المجاز في اللغة مفعل من الجواز من جاز يجوز جوازا الجواز هو العبور فمجاز ما صيغته؟ ما مجاز ما وزنه إما مصدر جاز يجوز جوازا ومجازا أو اسم مكان مثل ما تقول طار يطير واسم المكان مطار فتقول جاز يجوز واسم المكان مجاز الذي يحصل في المجاز كالتالي تأتي للفظة أسد ومعناها في اللغة الحيوان المفترس فتنقل هذا اللفظ وتعبر به من هذا المكان إلى مكان آخر عبرت باللفظ وتجاوزت به معناه الحقيقي إلى معنى آخر سمي هذا النقل هذا العبور سمي مجازا فالمجاز اسم مكان الذي عبرت به باللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى الآخر فسمي مجازا فإذا هو إما مصدر وإما اسمه مكان الذي يحمل عليه اشتقاق مجاز بهذا الاصطلاح عرفه رحمه الله فقال قول مستعمل إلى هنا كالحقيقة لأن الحقيقة أيضا قول مستعمل قال في الحقيقة بوضع أول وقال هنا بوضع ثان وهذا كما قلت لك إشارة إلى مذهب بعض أهل علم أن كل من الحقيقة والمجاز موضوع لغة ثم قال لعلاقة لألا تفهم. أن أي إطلاق لللفظ وتصرف فيه من معنى إلى معنى يكون مجازا هم يشترطون أن يكون بين الحقيقة والمجاز علاقة تربط بينهما وخرج بهذا القيد العلم المنقول الأعلام المنقول كبكر وكلب لكون الأعلام المنقول لما نقل اللفظ من اسم حيوان لعلم إنسان ما كان لعلاقة كان نقلا محضا لكن في المجاز نقل ويختلف عن العلم المنقول بوجود العلاقة بين الحقيقة والمجاز. هذه العلاقة هي صلب صلب الصلة بين الحقيقة والمجاز. تقول بحر وتريد به الماء الكثير المالح الذي يجاور اليابسة ويكثر في الكرة الأرضية ويصف الرجل بالبحر لسعة علمه أو لكرمه وجوده. والجامع بين البحر الماء وبين الرجل إذا سميته بحرا السعة والكثرة فكما أن البحر واسع كثير الماء فالرجل العالم لقب أو وصف بالبحر لكثرة علمه وسعته أو وصف الكريم بالبحر كذلك لكثرة ما يعطي ويبذل بسخاء وجود وإنفاق وركب النبي صلى الله عليه وسلم متن فرس لأبي طلحة عريا لم يكن عليه سرج فقال إنا وجدناه بحرا لماذا سماه بحرا ما وجه الشبه ما البحر الذي وجده في, في ظهر فرس لأبي طلحة نعم وجد فيه السرعة والانطلاق وكما هو في, في البحر في قوته ومائه وسعته على كل حال العلاقة بين الحقيقة والمجاز شرط مهم وسيأتي حديث المصنف عن بعض أنواع العلاقات العلاقة بين الحقيقة والمجاز أنواع وهذا من صلب اهتمام البلاغيين والبيانيين فيدرسون الحقيقة والمجاز يذكرون أنواع المجاز وأنواعه متفرعة عن العلاقة التي تربط بينه وبين الحقيقة فعامة من كتب يصنف العلاقات بين الحقيقة والمجاز إلى 24 نوعا والآمدي وابن الحاجب أوصلوها إلى 25 نوعا والصفي الهندي بلغ بها واحدا وثلاثين نوعا وابن السبكي بلغ بها ستة وثلاثين نوعا حتى زادها الزركشي وفي شرحه إلى ثمانية وثلاثين نوعا بعضهم فرع نوعا عن نوع وبعضهم دمج بعض الأنواع المهم الكل متفق أنه لا يصح أن تنقل لفظا من حقيقة إلى مجاز إلا, إلا بعلاقة وهذا مدخل اللغوي مهم ينفي التصرفات الفوضوية والعشوائية للعبث باللغة لما جاء الحداثيون وأرادوا استعمال الألفاظ في معان لا علاقة لها كان هذا واحد من البوابات الموصدة أن اللغة ليست عبثا وليست حما مشاعا يأتي كل أحد ليأخذ أي لفظ ويريد ما شاء فلو قال رجل لزوجته يا فرس ثم قال نقصت أن أتذلقها يا فرس يعني يا طالق ما في علاقة بين فرس وطالق ولا يوجد معنى واللغة لا لا تجيز مثل هذا الاستعمال فليس بابا مفتوحا يستعمل كل أحد بحريته أي لفظ في أي معنى إن لم تكن هناك علاقة مناسبة تلائم هذا الاستعمال ثم تدري لماذا وصف بعض أرباب اللغة من الشعراء والبلغاء والخطباء الأوائل أو حتى المتأخرون والمعاصرون لماذا يوصفون في قصائدهم أو خطبهم أو نثرهم بالبلاغة وروعة الأسلوب لأن أحدهم يبلغ به الإبداع أن يستعمل لفظا ولو لم يكن له مثيل أو مشابه أو صريح في نص لغوي سابق لا عند الجاهليين ولا عند خطباء وشعراء عصر صدر الإسلام ولا الدولة الأموية ولا العباسية ولا عصور الاحتجاج ولا ما بعدها لكن يرون فيه إبداعا في تشبيه في ثناء في مدح في غزل في وصف فيرون هذه الروعة أنه أبدع في تصوير معنا بلفظ جديد غير معهود فيرون هذا إبداعا ويرون هذا تجديدا في اللغة وهو نوع من استعمال الاتساع الذي صدرت به الحديث قال رحمه الله المجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة والذي لا يرى المجاز موضوعا يقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اقتصارا على الوضع للحقيقة فقط نعم ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين أي معنيين الحقيقي والمجازي لا يعتبر التلازم الذهني بين المعنيين من أراد أن يستعمل المعنى المجازي هل يلزم أن يكون عنده ذهنيا حضور المعنى الحقيقي لا إذا ما الذي يكفي تكفي العلاقة بين الحقيقة والمجاز. ولما قال لا يعتبر إشارة إلى خلاف لبعض أهل العلم منهم الرازي في المعالم فإنه اشترط وجود التلازم الذهن بين المعنى الحقيقي والمجاز عند استعمال المجاز فإذا النفي في الجملة هو إشارة إلى مذهب مرجوح وأنه لا يشترط بل تكفي العلاقة بين الحقيقة والمجاز نعم وصير إليه لبلاغته أوثق لها ونحوهما وصير إليه أي؟ إلى المجاز يعني ما الداعي إلى استعمال المجاز قال الأسباب كثيرة إما لبلاغته والضمير يعود إلى المجاز يعني قد يكون استعمال المجاز لوجه من وجوه البلاغة مثل استعماله مثلا في السجع فإذا أراد أن يسجع جملا فجاء إلى يعني إلى فاصلة جملة وأراد لفظا فلم يسعفه إلا لفظ مجازي أو أراد الجناس أو الطباق أو بعض وجوه البلاغة فيستعملونها للبلاغة. قال أو ثقلها، يعني ثقل اللفظ في الحقيقة، كأن تكون كلمة ثقيلة في النطق أو مستكرة في في السمع. قال مثل الخن ثقيق الذي يطلق على الداهية، فهجر اللفظ لأنه وإن كان هو الحقيقة وأراد به شيئا أخف فعدل عنه إلى النائبة أو الحادثة عند حلول المصاب. ونحوه ما هناك أشياء كثيرة مثل بشاعة اللفظ. يعني الفضلة الخارجة من بطن الإنسان بول وبراز ونحوها لا يريدون التعبير به والإتيام به في كلامه فيسمونه الغائط قال الله جاء أحدكم من الغائط خلاص يعني ذهب وقضى حاجته فما الجملة أن يذكر للبول البول ولا البراز واكتفي بقوله الغائط فكان هذا ألطف فيستدركون الحقيقة لبشاعة اللفن أو لأن المجاز أصبح أكثر شهرة واستعمالا أو ربما كان من المقاصد أن المتخاطبين يريدان إخفاء المعنى عن ثالث لا يريدون إدراكه لما يدور الحديث فيلجأون إلى المجاز ثم دوافع تحمل على استعمال المجاز ذكر بعضها واختصر فقال ونحوهما نعم ويتجوز بسبب بدأ الآن يذكر بعض أنواع العلاقة التي قلنا هي شرط أن تكون بين الحقيقة والمجاز نعم ويتجوز بسبب قابلين وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب عن مسبب عن مسبب الآن الأنواع كثيرة سأكتفي بذكر مثال لكل واحدة حتى لا نطيل عندها النوع الأول السبب عن المسبب والسبب يعني التجوز بالسبب عن المسبب وبالتالي فهو أنواع إما أن يكون السبب قابليا أو صوريا أو فاعليا أو غائيا مثال ذلك السبب القابلي تسمية الشيء باسم قابله فيقولون سال الوادي والذي سال هو ماء الوادي هذا مجاز قال يسمونه التعبير بالسبب عن المسبب فالذي سال هو الماء والوادي أصبح بسرايان الماء فيه متجوزا في هذا المعنى السبب الصوري تقول هذه صورة الأمر هذه صورة الحال وأنت تقصد الحقيقة وليس الصورة فتجاوزنا بالسبب عن المسبب الصوري السبب الفاعل تقول نزل السحاب أي المطر فالحقيقة الذي نزل هو المطر لكن السحاب سببه إذن هذا سبب فاعلي تقول أيضا السبب الغائي تسمية العصير خمرا لأن مصيره بالتخمر إلى أن يكون خمرا وتسمية الحديد خاتما لأنه أصبح كذلك فتقول ناولني الخاتم هو يصنع حديدا فهذا نوع من السبب الغائي يعني غايته أن يكون كذا وأيضا سيكون بالعكس تماما كيقول المصنف بعد ذكر مجموعة من الأنواع في العلاقات قال وبالعكس في الكل كل ما ذكر سيكون أيضا مثاله بالعكس يحصل وله أمثلة كثيرة نعم وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض وحال و... وحال وبعض ومتعلق طيب وبعلة عن معلول ولازم عن ملزوم وأثر عن مؤثر ومحل عن حال وكل عن بعض ومتعلق عن متعلق هذا لف ونشر مرتب فأيضا يتجوز هذه أنواع علاقة يتجوز بالعلة عن المعلول تقول رأيت الله في كل شيء تقصد أنك رأيت كل شيء فاستدللت به على الله وجوده خالقا مبدعا سبحانه وتعالى فاستدللت بهذا فهذا كما يقول جواز بالعلة عن المعلول ومنه أيضا اللازم طبعا لو أردت العكس ستقول مثل قولي تعالى وإن حكمت فحكم بينهم وإن حكمت فحكم ليس معنى إن تم حكمك فحكم إن أردت أن تحكم هذا بالعكس أيضا سيكون تجوز بالمعلول عن العلة قال اللازم عن الملزوم في التعبير بشد المئزر كان عليه الصلاة والسلام إذا دخت العشر أيقظ أهله وأحيى الليل وجد وشد المئزر كما يقولون هو كناية عن الجماع اعتزل النساء فجعل اللازم هنا مجازا عن الملزوم وإذا أردت العكس فتقول يسمى العلم حياة الملزوم عن اللازم يعني لأن العلم يحصل به انتفاع الإنسان فسمي حياة يقول والأثر عن المؤثر يسمى ملك الموت موتا أينما تكون يدرككم الموت والذي يدركه هو ملك الموت فيقبض الأرواح فيحصل الموت فهذا إذا أثر عن مؤثر قال رحمه الله ومحل عن حال تسمية المحل بالحال قوله عليه الصلاة والسلام لا يفضض الله فاكا والمقصود الأسنان لكن الفم هو محلها والعكس مثل قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون والخلود أين في الجنة وهي محل الرحمة فإما بالمحل عن الحال أو بالحال عن المحل ثم قالوا بالكل عن البعض أو بالبعض عن الكل يجعلون أصابعهم في آذانهم, أصابعهم في آذانهم وعكسه بالكل عن البعض تحرير رقب والمقصود التحرير للبدن كله وكذلك قال ومتعلق عن متعلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي هذا خلق الله مخلوقه فهذا المتعلق لأن المخلوق متعلق بالخلق فلما قال هذا خلق الله أراد المخلوق الذي خلق الله عز وجل والعكس المتعلق عن المتعلق في قول تعالى بأي للمفتون فستبصر ويبصرون بأيكم للمفتون على تفسير أن الباءها هنا فيها معنى التعلق بالبصر بأيكم المفتون يعني بأيكم تعلقت الفتنة فالمفتون أراد به الفتنة وهذا أيضا تعبير فيه مجاز لأنه عبر بالمتعلق عن المتعلق أراد الفتنة وهي المتعلق والمتعلق بها هو المفتون وأما على تفسير أن الباء زائد فستبصر ويمصرون أيكم للمفتون لا يتأتى هذا المعنى نعم وبما بالقوة عما بالفعل وبالعكس في الكل تسمية الخمر مسكرة تسمية الخمر كما يقولون في الدنان يعني قبل أن يشرب يقال هذا مسكر وهو ما شرب حتى يحصل به الإسكار لما لأن مصير الخمر إلى الإسكار فإذا إن كان هو بالفعل مسكرا لكنه بالقوة يعني باستعماله ومتحقق وقوع هذا الأمر منه وصف كذلك وبالعكس تسمية النطفة إنسانا تسمية النطفة إنسانا فإن مصيرها إلى التخلق وطور الخلقة التي أراد الله أن تكون إنسانا وإذا ربت العكس سمي الإنسان نطفة باعتبار أصله الذي كان عليه قال رحمه الله وبالعكس في الكل في كل ما سبق لك أن تضرب الأمثلة بالعكس والعلاقة طالما قامت صح استعمال الحقيقة منها إلى المجاز وبالعكس نعم وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده نعم أيضا من المجاز أن تطلق لفظا على أمر كان وصفا له قبل أن يتغير كما يطلق العبد على العتيق عتق أصبح حرا فيقال هذا عبد بني فلان هو ليس عبدا الآن هو قد عتق فلماذا يقال هو عبد قال باعتبار وصف زائل يعني وصف كان موجودا وكذلك مثل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الميت وقد فارق الحياة لن تكون زوجته يعني باعتبار ما كان أزواجكم فسمت زوجة باعتبار ما كان فهذا باعتبار وصف زائل قيده فقال لم يلتبس حال الإطلاق بضده طب العبد هذا إذا عتك وقلت هو عبد بني فلان هو الآن ليس عبدا لكن يطلق هذا مجازا وهو قلنا من باب إطلاق أو اعتبار وصف زائل لكن يقول حتى لا تنظر إلى الشيخ فتقول هذا طفل وتقول باعتبار ما كان هذا لا يتأت لأنه متلبس بوصف يناقض الوصف الزائلة فلا يصلح مثل هذا ولا تقول للشخص الذي أسلم بعد كفر يا كافر تقول باعتبار ما كان حتى لا يتأتى مثل هذا فيقول لا اعتبار الوصف الزائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده حتى لا تأتي الاستعمالات غير المؤاتية نعم أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة آيل يعني تسمية الشيء مجازا باعتبار ما يقول إليه هو عكس الذي سبق الذي سبق باعتبار وصف زائل ما كان وهذا باعتبار ما سيكون باعتبار ما يقول إليه إنك ميت وإنهم ميتون وهو حي عليه الصلاة والسلام كيف تقول له الآية إنك ميت نعم باعتبار ما يكون هذا قطعا أو ظنا هذا قطعا آيل قطعا أو ظنا كذلك تسمية العصير خمرا قد يتخمر وقد لا يتخمر لكن الموت حقيقة قطعية فقال ما يقول إليه قطعا أو ظنا قال بفعل أو بقوة يعني سواء كان حقيقة متيقنا أو متوقعا وقوعه أو باعتبار ما هو عليه حقيقة أو ما سيكون مستقبلا كما قلنا في تسمية بالفعل الخمر على العنب إطلاق الخمر على العنب والعنب ليس في حقيقة خمرا لكنه إذا فعل به ذلك كان وكذلك المسكر على الخمر قبل أن يستعمل يقال له مسكر باعتبار أنه مسكر بالقوة وليس بالفعل نعم وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة واسم وضد ومجاورة ونحوه هذه أنواع أخيرة ختم بها قال ومجاز بزيادة ويضربون لها مثالا وفيه نقاش طويل ليس كمثله شيء ويقولون وجه المجاز هنا أن الكاف للتشبيه وجاء بعده قوله مثله فأنت تقول ليس كمثله يعني ليس مثل مثله شيء وإذا قيد هذا المعنى وقرر على هذا النحو فهو نفي لمثل المثل ونفي مثل المثل إثبات للمثل يعني تقول ليس مثل مثله إذن هناك مثل له وأنت تنفي مثله فيقولون هذا يستلزم إثبات المثل لله وليس هذا هو المعنى المراد فيقول المعنى ليس مثله شيء خلاص أو ليس كهو شيء فمنهم من يقول الكاف زائد ومنهم من يقول مثله زائدة، وبعضهم يأبى هذا التقرير وفي هذا أيضا يعني بحث طويل وأن الكاف في محلها ثم يخرجون عليها المعنى وأن من باب تأكيد النفي وأن المقصود بالآية تمام الانتفاء أن يماثل الله جل جلاله شيء في ذاته أو في صفاته ومثال النقص يعني الحذف الذي يأتي تقديرا في النصوص واسأل القرية واسأل العير التي أقبلنا فيها لن تسأل القرية ذاتها ولا العير ذاتها لكن المراد أهلها قال وشكل تأتي إلى صورة مجسم إنسان أو فرس فتأتي إلى المنحوت فتقول هذا أسد وليس هو هو مجسم له أو صورة له ووجه الشبه فيها والعلاقة بين الحقيقة والمجاز هو الشكل قال وصفة ظاهرة أيضا لما تقول للرجل الشجاع أسد أنت نقلت ما سبب العلاقة بين أسد للرجل الشجاع وأسد للحيوان ما العلاقة نعم هي الشجاعة الموجودة في الرجل كما هي في الأسد فيقال وقيد فقال صفة ظاهرة لألا تعمد إلى الصفات الخفية التي لا يلتفت إليها فتطلق مجازا لا يكون سائغا يعني لا يصح أن تقول لرجل أسد وليس فيه من الشجاعة ذرة فيقال لك ما العلاقة فتقول بخر الفم الذي في رائحته وهي الرائحة الكريهة كالموجودة في الأسد هذه الصفة الخفية لم يعتمدها العرب في إطلاق المجازات بالنظر إلى وجود صفة إلا أن تكون صفة ظاهرة قال وسم وفي بعض النسخ وسم مقيد إطلاق الاسم المقيد على المطلق يقول شريح القاضي رحمه الله أصبحت ونصف الناس علي غضبان ما أراد نصف الناس حقيقة أراد مطلق البعض فالذي حصل أنه قيد الاسم وأراد الإطلاق فيطلق الاسم المقيد ويراد به المطلق عامة وليس بعضهم دون بعض ثم قال وضد أما تقول العرب للأعمى بصير؟ وللذيغ سليم هذا من إطلاق الاسم على ضده ومجاورة كما قلنا الغائط للمكان وطلق على الخارج من الإنسان والراوية لضرف الماء وهي في الحقيقة للبعير الذي يحمل عليه الماء ونحوه يعني غيرها من العلاقات والأسباب التي يتوسع فيها المختصون في البلاغة نعم وشرط نقل في نوع لا أحد هل يشترط في إثبات المجاز نقله عن العرب الاستعمال يعني حتى تستعمل مجازا وتعبر به هل يشترط أن ينقل هذا عن العرب فتجده في كلامهم السؤال بطريقة أخرى هل لنا أن نحدث مجازا جديدا لم نجده في أساريب العرب وكلامهم قال وشرط نقل في نوع لا أحد المذاهب متعددة منهم من يشترط النقل عن العرب وأنه لا مجاز إلا إذا نقد وهذا بالذات على مذهب من يرى المجاز موضوعا لغة فلا يسمح باستعمال لفظ الاستعمال فيه للعرب قبل في المجاز ومنهم من يقول بل لا بد من المجاز ويريد المجاز في أحاد الكلمات أو الاستعمالات والتراكيب قال المصنف وشرط نقل في نوع لا أحد هذا المذهب وسط يعني؟, يعني نوع المجاز يكفينا أن يثبت عندنا أن العرب استعملت المجاز للتعبير مثلا بما, بما يقبل بالسبب القابل أو بالعلة عن المعلول أو بالأثر عن المؤثر هذا النوع كافي أما الأحد استخدام الكلمات أو التراكيب التي تأتي استعمالا مفردا فلا يشترط فيه النقل قال وشرط نقل في نوع يعني في نوع المجاز والمقصود بالنوع العلاقات السابقة لا أحد يعني لا يشترط النقل في أحد الجمل أو المفردات التي يراد استعمال المجاز فيها نعم وهو لغوي كأسد لشجاع وعرفي عام كدابة لما دب وخاص كجوهر لنفيس وشرعي كصلاة لدعاء تقدم هذا في الحقيقة أيضا كما قلنا الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية في المجاز أيضا لغوي وشرعي وعرفي قال رحمه الله لغوي كأسد لشجاع لأن الأسد حقيقة الحيوان المفترس فالشجاع الرجل مجاز وعرفي عام كدابة لما دب أصبح مجازا لأن الحقيقة الدابة للفرس فاستعماله لكل ما دب أصبح مجازا عرفيا والخاص كجوهر لنفيس أصل جوهر كل أنواع الجواهر لما يطلق على النفيس منه صار هذا مجازا وشرعي كصلاة لدعاء في الشريعة إذا جئت للفظ الصلاة وقلت أريد معنى الدعاء مطلقا يصبح مجازا في مصطلح الشريعة كما قال هناك وقد تكون الحقيقة مجازا وبالعكس فإذا نظرت إلى الحقل اللغوي فالصلاة بمعنى دعاء تكون حقيقة وبمعنى الأقوال والأفعال تكون مجازا إذا جئت للحقل الشرعي بالعكس ستكون الصلاة الأقوال والأفعال حقيقة ويكون الدعاء مجازا وهكذا ويعرف بصحة نفيه ذكر الآن علامات المجاز كيف يعرف أو يميز بين الحقيقة والمجاز ذكر بعض العلامات أولها صحة النفي صحة النفي يعني يصح أن تستعمل النفي للمجاز يقول شخص وقد أقبل رجل هذا أسد فتقول ليس بأسد في المجاز يصح نفيهم ويقال للبليد حمار فتقول ليس بحمار لكن تأتي للحمار الحقيقي لا يصح أن تقول ليس بحمار والأسد الحقيقي لا يصح أن تقول ليس بأسد فالمجاز يقبل النفي والحقيقة لا تقبل هذه أحد أهم علامات الفوارق وقيل هذا دور يعني استعمال هذا علامة للمجاز لا يصح ليش قال أنت نما تقول يقبل النفي ولا يقبل النفي ما هو الذي يقبل ولا يقبل الحقيقة والمجاز إذا لابد أن تعرف ما الحقيقة والمجاز أولا ثم تطبق عليه صحة النفي وعدم صحته فهم لو سألتك ما علامة المجاز تقول أن يقبل النفي طيب السؤال أنا أقول هناك كلمات تقبل النفي وكلمات لا تقبل ما الذي يقبل النفي وما الذي لا يقبله تقول الحقيقة لا تقبل النفي والمجاز يقبل إذا يلزم من هذا أن تعرف ما الحقيقة والمجاز أولا طيب أنت تأتي بالعلامة لتختبر أو لتعرف ما هو الحقيقة والمجاز فصار إتيانك بعلامة يستلزم منها أن تعرف مسبقا ما الحقيقة والمجاز لا داعي لها هذه علامة أصبح تحصيل حاصل ولهذا قالوا يلزم منه الدور أنه يلزم منه سبق العلمب بالمجاز وتبادر غيره لولا القرين. هذه علامة أخرى أن المجاز لولا القرينة لتبادر المعنى الآخر الذي هو الحقيقة تقول رأيت أسد دخلت إلى قوم جالسين فقلت للتوقع دمت من الخارج ورأيت أسد ما الذي يتبادر إلى الفهم الأسد الحقيقي الحيوان أما المجاز فمن علامته أن يتبادر غيره لولا لا القرينة فتقول رأيت أسدا يصول ويجول راكبا فرسه خلاص ويفهم من هذه القرين أنك تقصد الرجل الشجاع نعم وعدم وجوب اضطراده لا يلزم في المجاز اضطراده بخلاف الحقيقة اضطراده في ماذا في المعنى المستعمل أما, أما الحقيقة فيجب اضطرادها بخلاف المجاز فقد يطرد وقد لا يطرد يعني ليس دائما تقول الرجل الشجاع أسد وليس دائما تستخدم في المجاز الزيادة والنقصان النقصان قد يستحسن في بعض السياقات وقد لا يستحسن فيطرد لكنه لا يجب بخلاف الحقيقة فإن الطرادها واجب نعم والتزام تقييده هذه علامة رابعة تقول جناح الذل ونار الحرب جناح الذل هذا المجاز تركيبي الجناح معروف والذل معروف تركيبها جناح الذل مقيد لو لم تقيده ما فهم المعنى المجازي نار الحرب أما الحقائق فإن تفهم قيدت أو لا تقيد أما المجاز فلا يفهم إلا إذا قيد نعم وتوقفه على مقابله نعم يذكروا لها أمثل بقوله ومكر ومكر الله تقول مثلا إن خنتني أخونك أنت لا تقصد الخيانة الحقيقية لكن تقصد دفع الإساءة بمثلها وعدم تقبل الاعتداء والعدوان فهذا مجاز أنت لا تقصد أنك خائن لكن دفع السيئة بسيئة لا يسمى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها فالراد للسيئة بمثلها لا يعتبر مسيئا مع أنه سمي سيئة هذا أيضا من العلامات أنه يطلق متوقفا فهمه على مقابله وليس على إطلاقه وإضافته إلى غير قابل نعم تقول واسأل القرية فلا يقبل القرية جدرانها وبنيانها أن يتوجه إليها السؤال فهذا من علامات المجاز وكونه لا يؤكد نعم يقولون من فوائد التوكيد في اللغة المؤكدات اللفظية إثبات الحقيقة دون المجاز فإن المجازات لا تؤكد وفي قول ولا يشتق منه قالوا وفي قول ولا يشتق منه أيضا من العلامات في قول عند الباقلاني والغزالي والموفق بن قدامى تبع له والطوفي كذلك من الحنابلة بن حمدان أنه لا يشتق منه يعني مثلا تقول وما أمر فرعون برشيد ليس الأمر هنا التوجيه الأمر بقولك افعل ما أمر فرعون يعني ما شأن فرعون وحاله هذا الأمر في هذا الكلمة في هذا السياق مجاز لأن الحقيقة هو استدعاء الفعل فقوله وما أمر فرعون هذا مجاز أي شأنه فأنت لا تشتق منه آمر ومأمور لا يأتي منه صيغة اسم فاعل مفعول قال لا يشتق منه يقول وفي قول لا يشتق منه وأراد به عند بعضهم أما الأكثر من الأصوليين يرى جواز الاشتقاق من المجاز لأنه لا فرق بينه وبين الحقيقة نعم ويثنى المجاز ويجمع هذه من العلامات أيضا أنه يقبل التثنية والجمع خلافا لمن قال إن المجاز لا يجمع وأبطله الآمدي بأن لفظة حمار مثلا للبليد يجمع ويثنى إجماعا فإذا رأيت بليدين قلت حمارين وإذا رأيت مجموعة قلت حمير فيقبل التثنية كما هي في الحقيقة ويقبل الجمع كما هو أيضا ومن يعني نفاه أبطله الآمدي بل ادعى الإجماع على خلافه مسألة اشتقاق الاشتقاق من المجاز وعدم الاشتقاق يقال إن الجوهري صاحب المعجم من أوائل من قال إن الأمر حقيقة يجمع على أوامر ومجازا يجمع على أمور ولهذا قال هذا من التفريق أمر جمعه أمور وأمر بمعنى إفعل يجمع على أوامر وتابعه على ذلك كثير من الأصولين وتعقبه بعضهم بأنه لا يكون كذلك بل يأتي منه هذا المعنى وذاك ولا يصح إطلاقها قاعدة نعم ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا يأتي المجاز في المفرد ويأتي في الإسناد ويأتي فيهما معا في المفرد أسد وبحر وقمر وغيرها من الألفاظ التي تريد بها معنى يطلق على مفردات ويأتي في الإسناد يعني تركيب جملة متكونة من كلمتين، كل كلمة في ذاتها حقيقة في معناها. حصل المجاز أين؟ في التركيب، في الاسناد. والهذا يسمونه مجاز عقدي، أو مجاز حكمي، أو يسمونه مجاز تركيب، أو مجاز اسناد. لأن المجاز ليس في كلمات الجملة، بل بل في اسناد حكم بين كلمتين يمثلون لها بقول القائل: أشاب الصغيرة وأفن الكبيرة، كر الغدات ومر العشي. الشيب معروف والصغير والكبير معروف وكر الغدات معروف المجاز هنا في إسناد حصول الشيب لكر العشات الغدات ومر العشي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا الذي زادهم إيمانا هو الله والآيات كانت سببا لزيادة هذا الإيمان قال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس الأصنام الذي حصل الإضلال حقيقة هو أمر الله جل جلاله إنما كانت هذه سببا فهذا كذا يقولون وأحيانا يكون المجاز فيهما معا في المفردات وفي الاسناد فتكون الجملة كلها مفردها وإسنادها يقع فيها المجاز مثل قول القائل أحياني اكتحالي بطلعتك فعبر عن الرؤية بالاكتحال وهذا مجاز وليس كحلا جعل رؤيته في مثابة اكتحال العين ثم عبر عن سروره برؤيته بالحياة، فحصل المجازها هنا في المفردات وحصل في الاسناد أيضا، ويد المجاز واسع قد يأتي في المفردات فقط، وقد يأتي في الاسناد فقط دون المفردات، وقد يأتي فيهما معا. نعم. وفعل ومشتق وحرف. وفعل ومشتق وحرف يأتي المجاز في الفعل يستعمل الماضي بمعنى الاستقبال. مثل قوله تعالى أتى أمر الله أي سيأتي ونفخ في الصور أي سينفخ ومعنه بصيغة الماضي فهذا مجاز في الأفعال ويأتي بالعكس مضارع بمعنى الماضي قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل لما قتلتم فيعبر بالمضارع يريد به الماضي ويأتي الخبر بمعنى الأمر والوالدات يرضعن أولادهن هذا خبر لكنه بمعنى الأمر بمعنى الطلب أو يكون العكس فليتبوأ مقعده هو أمر لكن لا يراد به أن يذهب فيجلس على مقعد من النار هو بمعنى الخبر إذا هذا مجاز يقع في الفعل وله صور كثيرة ويقع أيضا في مشتق كاسم الفاعل يأتي بمعنى الماضي ويأتي بمعنى الاستقبال ويأتي المجاز أيضا في حرف تقول هل أنتم منتهون هل أداة استفهام لكن تأتي بمعنى الأمر يعني انتهوا هل أنتم منتهون ويأتي أيضا بمعنى النفي فهل ترى لهم من باقي يعني لا ترى لهم ولهذا يقال استفهام نفي أو استفهام تقرير أو استفهام توبيخ فكلها هي أداة استفهام لكن تجوز بها عن معنى الاستفهام إلى معنى أمر أو معنى نفي فكل هذا من باب المجاز نعم ويحتج به أي بالمجاز, بالمجاز يعني كالحقيقة فإذا جاء في نص فهو مقام حجة نعم ولا يقاس عليه حكى الآمدي هذا إجماعا أنه إذا استعمل المجاز لا يصح القياس عليه بخلاف الحقائق وهذا سيأتيكم في مسألة القياس في اللغات فإن من مذاهب بعض بعضهم أن اللغة تثبت قياسا في الحقيقة ولا تثبت في المجاز نعم. ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه المجاز يستلزم الحقيقة كيف يعني ما من مجاز إلا وله حقيقة طيب والعكس هل كل لفظ حقيقة له مجاز لا قال ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه الأئمة الأربعة بعضهم حكاه إجماعا أن الحقيقة لا تستلزم مجازا ولذلك فأيهما أكثر في رصيد اللغة الحقيقة أكثر لأن كل مجاز له حقيقة وليس كل حقيقة له مجاز والآمدي رحمه الله يرى اضطراد الامرين ان كل حقيقة لها مجاز وكل مجاز له حقيقة نعم. ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة وهما من عوارض الالفاظ نعم وصفك حقيقة ومجاز هذا وصف يختص بالالفاظ وليس بالمعاني لا يقال هذا معنى مجازي هذا اللفظ حقيقة هذا اللفظ مجاز اما المعاني فلا توصف بالحقائق والمجازات ثم قال وهر ولفظاهما مجاز يعني مصطلح حقيقة ومصطلح مجاز حقيقتان عرفا مجازان لغة أما قلنا الحقيقة من الحق وهو الثابت ومجاز منجاز وهو العبور إذن هي مصطلحات منقولة من المعنى اللغوي فلما استعملنا في الاصطلاح العلمي حقيقة ومجاز هي في الاصطلاح العلمي حقائق ومجازات حقائق وهي في اللغة مجازات حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية مصطلح حقيقة ومجاز هو حقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية عرفية حقيقة عرفية في اصطلاح أهل العلم سموا الحقيقة هكذا يعني لو قال عامي ما درس ولا عرف حقيقة ولا مجاز فجاء وتكلم وقال الحقيقة كذا إيش يقصد يقصد يخبر بالأمر الواقع يقينا عنده يقول الحقيقة أن الذي حصل كذا وكذا لا يريد هذا الاصطلاح إذن هو حقيقة عرفية قال ولفظاهما حقيقتاني عرفا مجازان لغة نعم وهما من عوارض الألفاظ وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد نعم. ليس من الحقيقة والمجاز لفظ قبل الاستعمال قبل الاستعمال لا تقول لللفظ لا حقيقة ولا مجاز فإذا استعمل حكمت به أو حكمت بأحده ما عليه وشيخ الإسلام بن حمدان يقولون هذا إذا قلنا إن اللغة اصطلاح لكن لو قلنا هي توقيف انتهى الأمر قال ولا علم متجدد العلم المتجدد المقصود به الذي يطلق على كل شخص زيد علم متجدد ويوجد ألف زيد في البلد وعمر كذلك العلم المتجدد لا يصف بحقيقة ولا مجاز هل زيد الكبير الجد هو الحقيقة والحفيد هو مجاز؟ العلام المتجدد لا تصف بحقيقة ولا مجاز ليش قال علم متجدد؟ لأن العلم المنقول هو حقيقة فيما نقل منه مجاز فيما نقل إليه وهي مذاهب أيضا فابن عقيل يقول أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها لأنها للفرق بين الأشخاص في الذوات فيثبت الحقيقة ولا يثبت المجاز الآن ماذا يقول المصنف الأعلام المتجدد لا توصف بحقيقة ولا مجاز وبن عقيل يقول بلا هي حقائق لأنه وضعت للتفريق بين الذوات هذا زيد وهذا عمر هذا زيد ابن فلان وهذا زيد ابن فلان وقيل بل فيها مجاز يدخل المجاز في الأعلام فترى طالب علم مجتهد في النحو تقول هذا سيبويه زمانه فقل هذا مجاز والجواب عنه أن هذا إطلاق فيه تركيب مجاز وليس اللفظ مجاز إسناد وليس مجاز لفظ تقول هو في النحو مثل سيبويه تقصد هذا والغزالي رحمه الله يذهب مذهبا وسطا فيقول العلم يمكن يوصف بالحقيقة ومجاز إذا تلمح فيه معنى الصفة، أما العلم المحض فلا. يقول إن تلمح فيه معنى الصفة، فيجوز أن يوصف بالحقيقة فيوصف في أن يوصف بالمجاز. يقول مثل أسود، الأسود ابن يزيد، هذا متلمح فيه معنى الصفة، فيدخله المجاز أو حارث من الحارث يعني هو اسم، لكنه إذا حمل معنا وتمح فيه معنى الصفة، جاز أن يدخله المجاز ويصف به، وإلا فلا. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل هذه آخر ما يتعلق بالحقيقة المجاز نختم بها مجلس اليوم إن شاء الله المجاز واقع وليس بأغلب المجاز واقع أي المجاز واقع اللغة وموجود فيها ودليله الاستعمال والرصيد الكبير من الألفاظ خلافا لبعض أهل العلم ومنهم الاستاذ ابو اسحاق الاسفراين من المتقدمين وشيخ الإسلام ممن بعده ويرون أن هذا ليس صحيحا ونفات المجاز وسيأتي لتفصيله بعد قليل نفات المجاز يرفضون إثبات هذا الاصطلاح وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز وشيخ الإسلام رحمه الله أطال فيه تقرير هذا كثيرا في كتاب الإيمان وله أيضا في مجموع الفتاوى عدة مواضيع ويقول رحمه الله هذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة الأولى وأول من عرف عنه التكلم بالمجاز أبو عبيدة يقصد معمر بن المثنى متوفى سنة مائتين في كتاب الذي سماه مجاز القرآن فيقول هو أول من عرف عنه هذا الاستعمال ثم يقول ولم يعني بالمجاز قسيم الحقيقة وإنما عنا مجاز الآية أي ما يعبر به عنها وليس المقصود المجاز تفصيل هذا يطول ليس هذا موضع بسطه الآن يقول المجاز واقع ومع كونه واقعا في اللغة قال وليس بأغلب يعني الأغلب قلنا والأكثر هو الحقيقة لأن لكل حقيقة لكل مجاز حقيقة وليس العكس طبعا هو قال وليس بأغلب إشارة إلى خلاف بعض اللغويين كبن جني يقول إن المجاز في اللغة أغلب من الحقيقة ويقصد الساعة في الاستعمال أن أكثر ويحملها على المجاز على كل حال مأخذ ما نفات المجاز أكثر من شيء أهمه بالنسبة لنا فيما قرره شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا وانتصر له أنه يرى أن هذا التقسيم أولا لا يستند إلى تاريخ اللغوي فكونه جاء حادثا ومستعملا بعد انقضاء قرون في استعمال اللسان وفي تقييد العلم من غير تطرق إلى تقسيم حقيقة ومجاز يدل على حدوثه اثنين اقترن هذا الحدوث ببناء بعض أصول عقدية فاسدة عليه وتحديدا مذهب الاعتزال وما كان حوله أو قاربه كالجهمية والكلابية ونحوهم تسليطا لهذا الباب على مذاهبهم العقدية في باب القدر وباب الصفات تحديدا في العقائد فإن نفاة الصفات من الجهمية مثلا والكلابية والمعتزلة وعلى اختلاف مذاهب الفرق المنتسبة إلى الإسلام في نفيهم للصفات نفي مطلقة أو في تأويلها تأويلا حادثا يعتمدون على المجاز فيقولون هذه الألفاظ التي فيها نسبة الصفات إلى الله جل جلاله ليست على حقيقتها بل هي على المجاز وبالتالي فإما أن ينفي كما فعل المعتزلة وإما أن يؤول كما فعلت الأشاعر فإذا قلت مثلا وجاء ربك فيؤول بمجيء أمر الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيؤول بنزول رحمته لما خلقت بيدي فيؤولها بالقدرة بل يداه مبسوطتان بل نعمته وفضله فإذا قلت له لكن هذا غير مراد اللفظ اليد له معنى يقول نعم لكن هنا هو مجاز لاستحالة الحقيقة وتعذرها فرأى يعني فيما, فيما ذهب إليه شيخ الإسلام رأى أن إثبات الحقيقة والمجاز أو التقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز كان هو المدخل والبناء الأكبر لتأسيس المذاهب العقدية في تأويل الصفات ونفيها والعبث بها تحريفا وتعطيلا وتمثيلا إلى آخره وراء أن من أصول الرد في هدم هذه المذاهب هو إغلاق هذا الباب واستند رحمه الله إلى عدم وجود ذلك كلام شيخ الإسلام على طوله وتقريره ما يزال عدد من أهل العلم إلى المعاصرين أيضا يثبتون هذا ومن أواخر المحققين العلامه الشقيط رحمه الله في رسالته الدفع المجاز في الكتاب أو عن الكتاب الموصوف المتعبد بالاعجاز يعني ينفي وجود المجاز في القرآن فإن قلت ماذا يفعلون في النصوص القرآنية الكثيرة واسأل القرية واخفض لهم جناح الذل يرون أن كل ذلك واستعمال استعمال حقيقي والعرب لها استعمالات غير أن حقائق على مراتب وأنواع ودلالات متنوعة كله حقيقة لا يصح أن تقول حقيقة ومجاز هل الخلاف لفظي؟ شكلي؟ في المصطلح فقط ومتفقون في الحقائق الجواب لا الخلاف حقيقي لكن أراد التقريب الشقة يقول هو لفظي إن أردنا به الاصطلاح والتسمية معنى وإذا أردنا به بناء أشياء أخرى عليه على كل حال المسألة طويلة الذيل وفيها خلاف ولا يزال حتى بين بعض المعاصرين من طلبة العلم تداول ونقاش في مثل هذا هل السؤال هل نجد تاريخيا في رصد وتتبع وبحث استعمال لمصطلح مجاز قبل هذا لا يهمنا هذا كثيرا لأنك لو جئت لمصطلحات العلوم وتقسيماتها وأردت بناء شيء علمي عليها سيعوزك أن تقسم الصلاة إلى أركان وواجبات والحج إلى أركان وواجبات وأن تفصل بينها بل مصطلح ركن وواجب في العبادات ليس أيضا قديما ليس في القرن الأول الهجري وإن حدث بعده وكذلك ستقول في سائر مصطلحات العلوم في مصطلحات الحديث والفقه والتفسير والعقائد كلها كذلك أين ستجد تقسيم التوحيد لدرجاته توحيد ربوبية وألوهية وأسماء أصفات أين ستجد تقسيم بعض ما يسمى في مصطلحات العلوم بمراتبها أو درجاتها وأمثال هذا كثير فليس هذا هو الرد الكافي ثم سنقول إن كان المأخذ عند أرباب يعني هل إثبات المجاز يستلزم تأويل الصفات فيها الجواب لا يعني إذا كان هذا مدخلا فيسعني أن أقرر مسألة لغوية ولا يلزم منها بناء التشبيه أو بناء النفي أو بناء تأويل الصفات عليها كتاب المجاز من الإبداع إلى الابتداع الشيخ الدكتور عبد المحسن عسكر كتابه اللطيف وكانت محاضرات ضمها وضمنها نقولا ثم طبعت في كتاب اللطيف الحجم لطيف وفيها تتبع لنقولات عن متقدمين ومتأخرين يستعملوا المصطلح مجاز ويثبت أن المسألة اللغوية قديمة الوجود في تاريخ اللغة واستعمالات أهلها وأنه ليس بمعنى الحدوث الذي ينفيه شيخ الإسلام رحمه الله تماما وعلى كل حال فالمسألة يعني محل نظر والقراءة فيها والاطلاع طويلة الذيل وهو أراد بهذا الاصطلاح في عنوان الكتاب أنه كيف انتقل هذا النوع في اللغة من كونه إبداعا ووصفا لنوع من استعمالات اللغة وتقسيماتها التي يفتن بها أهل اللسان إلى كون أصبح مدخلا لبدعة في العقائد أفسدت عقائد المسلمين فسماه المجاز من الإبداع إلى الابتداء نعم وهو في الحديث والقرآن نعم ها هنا مذاهب إذا أثبتنا المجاز في اللغة فهل هو واقع في القرآن والحديث من يذهب إلى أن إثبات المجاز في القرآن والحديث مشكل خصوصا إذا قلت إن من علامات المجاز صحة نفيه فهل أن تقول في القرآن ما يصح نفيه لا إذا سأقول لا مجاز في القرآن ولا يلزم منه أن أقول من علامات المجاز وليس معناه نفي الجملة في إثباتها صدقا فإن كلام الله كله ثابت قطعة فمن أهل العلم من يقول المجاز واقع في اللغة واقع في القرآن والحديث على حد سواء وهذا مذهب الكثيرين ومنهم من قال مع وجوده في اللغة لكنه غير واقع في القرآن وبعض مضاف القرآن والحديث أيضا وعلى هذا من الحنابلة ابن حامد مثلا والتميمي وعليه من الشافعية بن القاص وعليهم من المالكية ابن خويز من داد وغيره منسب هذا حتى إلى الظاهرية منع المجاز من وروده في القرآن وفي السنة ينسب إلى إمام أحمد رحمه الله وذكره القاضي أبو يعلى في العدة وهو موجود في كلام الإمام أحمد رحمه الله حتى في الرد على الزنادق قال في آية إن نحن نحي ونميت وفي مثل قوله تعالى ونعلم وفي مثل قوله منتقمون قال هذا من مجاز اللغة يقول الرجل إنا سنجري عليك رزقك يعني أن يعبر الواحد بلفظ الجمع وليس مراد منه التعدد فنحن نحي إنا نحن نحي ونميت ليس تعدد آلها قال رحمه الله هذا من مجاز اللغة طب مثل شيخ الإسلام النفات المجاز ماذا يقول في مثل هذا النص؟ يقول لا ابن تيمية أراد مجاز اللغة مما يجوز استعماله في اللغة ولم, ولم يقصد الاصطلاح لأنه كان غير معروف وغير متداول فلا تحمل لفظه المتقدم على اصطلاح حادث جاء بعده نعم وليس فيه غير عالم إلا عربي ليس فيه في ماذا في القرآن يقول ليس في القرآن إلا عربي غير الأعلام لنا علم عند نبره مزكريا وإسحاق وطالوت وجالوت وهارون فيقول إلى استثنيت الأعلام الأعجمية فلا يوجد في القرآن لفظ إلا عربي والله عز وجل وصف كتابه بأنه عربي في غير ما آية إنا جعلناه قرآنا عربي نعلكم تعقلون بلسان عربي مبين ونصوص كثيرة أن القرآن عربي لكن بعض أهل العلم لما وجد بعض الألفاظ في القرآن التي أصولها غير عربية قال بعض الألفاظ في القرآن أصولها فارسية حبشية هندية وذكروا لهذا كمشكات وسندس واستبرق وناشئة ومثالها من الألفاظ التي جاءت في القرآن, والسنة في القرآن عموما يقول أبو ميسرة من التابعين وسعيد بن المسيب وهو بن نبه يروع عن ثلاثتهم أنهم يقولون في القرآن من كل لسان يعني القرآن جامع وفيه من كل لسان لفظ أو كلمة فهو جامع عمد بعض أهل العلم إلى جمع هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن وأصولها غير عربية. نظمها التاج السبكي رحمه الله الكلمات المعربة في القرآن فحصر فيها 27 كلمة نظمها في خمسة أبيات ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فأخذ أبيات التاج السبكي وزاد عليها بيتا في مقدمتها وأربعة أبيات في مؤخرتها وزاد عليها 24 كلمة صاروا كم؟ ابن السبكي جاب 27 وهذا جاب 24 صار 51. ثم قال الحافظ رحمه الله وذكر هذا في الفتح قال ولم أقصد الاستقصاء وقد فاتني وذكر كلمته صار الثلاثة وخمسين وقال لعلي أعود إليها فيما بعد فأزيدها وأنظمها لكنه لم يفعل إما ما بلغنا أو نسي أو انشغل رحمه الله جاء السيوطي رحمه الله فزاد على مجموع ما ذكره الحافظ ابن حجر وما ذكره التاج السبكي وزاد عليها إلى أربعين كلمة إضافية مما في القرآن ويرون أن أصولها غير عربية ونظمها وأوردها في الإتقان تحت فصل المعرب أو نوع المعرب من من أنواع علوم القرآن والمقصود أنه محل اتفاق الموجود في القرآن عربي فإن قلت بعض أصولها غير عربي فلا حرج لأن العرب إذا استعملت لفظا وجرى على لسانها فقد عربته فهو عربي باعتبار استعمالها أعجمي باعتبار أصولها والله عز وجل يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا فهذا يعني هذا كما يقولون هو حرف امتناع يعني لم يوجد أصلا تقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي نعم ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة إذا تعارض اللفظ بأين أن تحمله على الحقيقة أو المجاز فما المقدم الحقيقة لأنها الأصل إذا تعارض اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى لأنها الأصل طيب ماذا إذا تعارض اللفظ بين مجاز راجح وحقيقة مرجوحة الآن إذا تعارض اللفظ بين معنيين حقيقة ومجاز إن كانت متساويتان فالحقيقة لأنها الأصل. وإن كانت الحقيقة راجحة فمن باب أولى طيب إذا رجح المجاز فهل تحمله على المجاز لأنه راجح أو تحمله على الحقيقة لأنها الأصل هما مسلكان ماذا قال المصنف ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة هذا عند القاضي أبي يوسف من الحنفية والقراف من المالكية وابن حمدان من الحنابلة وغيرهم طيب ليش نقول هذا لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الحقيقة المرجوحة أولى خذ مثالا لو قال والله لا أشربنا من هذا النهر ما حقيقة الشرب؟ قالوا حقيقته الكرع بالفم يعني ينزل إلى النهر فيقرع كما تكرع الدواب ويشرب منه من فمه مباشرة ومجازه أن يأخذ منه في إناء فيشرب هو شرب من ماء النهر لكن ما شرب من النهر مباشرة يقول أبو حنيفة رحمه الله الحقيقة الموجودة هنا وهو الكرع بالفم ليست مماتة تماما فبعض الرعاة يقرع بفمه إذا جاء يشرب من النهر فلو حلف لا يتم له ذره بيمينه إلا إذا كرع بالماء فإذا شرب من كأس فقد حنث عليه الكفارة قال أبو يوسف هذه الحقيقة شبه مهجورة فالمجاز هنا راجح ووجه رجحان المجاز غلبت وقال والله لأشربن من هذا النهر قال والله لأكلن من هذه النخلة ماذا يقصد من تمرها لكن النخل الحقيقة المقصود به جذعها الخشب لكن هذه حقيقة مهجورة تماما فهم يقولون الحقيقة إذا هجرت تماما لا إشكال في أن المجاز أرجح لكن ماذا لو لم تمت تماما الحقيقة لكن كانت ضعيفة أو مرجوحة أبو يوسف يقول المجاز الراجح أولى وأبو حنيف يقول الحقيقة المرجوحة أولى ولكل من القولين مأخذ قد علمته نعم ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى يعني إذا تردد الكلام بين أن تحمله على مجاز زيادة أو مجاز نقص قال سترتكب مجاز النقص أولى لا لأن النقص في كلام العرب أو الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة مثال قال لزوجتيه إن حظتما حيظة فأنتما طالقتان علق الطلاق بحيض زوجتيه حيضة طيب الكلام ها هنا لا بد فيه من تقدير لا بد فيه من ارتكاب مجاز ما حيضة ليست الشركان في حيضة واحدة فإما أن تقول بمجاز الزيادة انحظتما حيضة حيضة ويكون عندئذ مجرد الطعن في الحيضة يعني الابتداء فيها موقع للطلاق لكلتيهما وإما أن تقول بارتكابي بالتقديري إضمار إن حاضت كل واحدة منكما حيضة هذا فيه تقدير إضمار إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فلا يقع الطلاق إلا بتمام الحيض وهي وجوه عند الفقهاء فالمقصود لو لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز زيادة أو نقصان فالمقدم مجاز النقص قالوا لأنه أكثر في كلام العرب تم بهذا كلام المصنف رحمه الله على الحقيقة والمجاز ليكون ما بقي في المقدمات اللغوية إن شاء الله نختمه في المجلس الشهر المقبل يعون الله تعالى لنشرع بعدهم بشرة في أبواب الدلالات والحروف والكلمات أسأل الله لولكم علما نافعا وعملا صالحا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين